وَالَّذِينَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى دو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتزلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى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 غُنَّ وَمَاتَهُ الْأَنْفُسَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمِنَ الْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى سَوَّلَ لِلَّهِ الْآخِرَةَ والأولى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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا كم من ملک في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يؤذن الله لمن يشاء. ليسمون البلائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤني من الحق شيئا فأعرض عمن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 ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ك واسع المغفرة هو أعلم بكم إلا شأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أماتكم وإذا أنتم أجنة تزكؤ أنفسكم فلا تزكؤ أنفسكم هو وأعلم بما نتقا. الله أكبر الله أكبر